بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان نسائكم لشتى فامم من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى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 ذَرُونِي وَأَنْتُمْ نَارًا تَلَظَّى لا يَصْنَعُهَا إِلَّا الأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَذَكَّرُ وَمَا لِأَحَدٍ عِنَادُهُ مِنْ نِعْمَةٍ وجزاء الا بتغوا او وجه ربهن اعلى ولا سوف يرضى